للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ان تقدم للامة العربية والاسلامية انتاجها الجديد من الكتاب المسموع كتاب الملخص المفيد في علم التجويد اعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد احمد معبد مدرس القرآن الكريم والتجويد بالمسجد النبوي الشريف كتاب يجمع كل قواعد واحكام علم التدوين وأجل فوائده باسلوب يتميز بدقه عباراته وعذوبة تراكيبه وايجازه في مواضع الايجاز واسهابه في مواضع الإسهاب وذلك حتى يتعرف قارئ القران الكريم على الأسس الصحيحة لتلاوة كتاب الله دون تحريف أو لحم الكتاب المسموع الملخص المفيد في علم التجويد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنى علينا بحفظ القرآن وتعلم احكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها والصلاه والسلام على خير خلق الله على الاطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله تعالى بالقران ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقبل ان نبدا موضوعات علم التجويد لابد لنا ان نذكر مقدمات عن هذا العلم سنقول ما هو التجويد التجويد لغه التحسين واصطلاحا اعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفه وغنة ومد وترقيق وتسخين وغير ذلك من احكام التجويد إذن فما حكم التجويد شرعا حكمه شرعا العلم به فرض كفايه والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلم لقوله تعالى ورتل القران ترتيلا ما موضوع علم التجويد موضوعه الالفاظ القرانيه الكريمه ما هي ثمرة تعلم هذا العلم ثمرته صون اللسان عن الخطأ في كلمات القرآن الكريم فمن الذي وضعه وضعه أئمة القراءة مما استمد هذا العلم استمد من القرآن الكريم لقوله تعالى ورتل القران ترتيلا" وهو أمر من الله تعالى ورتل القران ترتيلا ومن السنة النبوية الشريفة كما جاء من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة من بعده والتابعين وتابعيهم وائمه القراءة إلى أن وصل إلينا بالتواتر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذن ما غايته أي ما غاية هذا العلم نقول غايته الفوز بسعاده الدارين لأن الذي يتعلم التجويد ويرتب القرآن ترقيلا مختلا يفوز بالسعادة في الدنيا والاخره اذن فما فضل علم التجويد فظنوا انه اشرف العلوم وافضلها لتعلقه باشرف الكتب وافضلها الا وهو القران الكريم لان التجويد متصف بالقران فاذا ما بحثت في التجويد فانت تبحث في القران الكريم هذا هو تعريف علم التجويد لغه واصطلاحا وما ينبغي على المسلم ان يعرفه عنه وقبل ان نشرع في معرفه احكام هذا العلم فلا بد ان نتعرف اولا على آداب التلاوه فنقول لا بد وأن نعرف ان لقراءه القران الكريم آدابا يجب ان يتحلى بها القارئ وذلك لان القران الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام لذا فعلينا إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم أن نعرف آدابه وهي أنه ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يكلس للقراءة وهو على طهارة كاملة وهي تتم بالوضوء وان يكون نظيف الثياب متطيبا مستاكنا ساكنا خاشعا متواضعا مستحضرا عظمة الله تعالى متدبرا لمعاني القران الكريم متاثرا بما ورد فيه من ايات واحكام فعند ايات النعيم والجنات يعلو الوجه البشر والفاق آمنا ان يكون من الذين يحظون بهذه الجنات والدرجات العاليات وعند ايات العذاب والنار يقشعر جلده ويكتئب وجهه ويعلوه الخوف والفزع والرعب من عذاب الله تعالى وعلى القارئ أن يرجو رحمته ويخاف عذابه وبذلك يزداد إيمانه وتصلح أحواله ويتوجل قلبه كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كما ينبغي لقارئ القرآن أن يكون مثالا للأدب والوقار والاحترام وأن يقرأ القرآن مرتلا مجودا محافظا على حقوقه بقدر استطاعته من إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج والمدود والغنه وغير ذلك من أحكام السبين راجيا من الله تعالى قبول قراءته والفوز بجنته والدوانه وبعد أن تعرفنا على آداب التلاوه وجب علينا أن نتعرف على موضوع مهم وهو اللحن فنقول ما هو اللحن اللحن هو الخطا في قراءه القران الكريم والميل عن الصواب في التلاوه وهو تسمان جلي وخفي اما الجلي فهو خطا يطرا على الالفاظ فيخل بالقراءه سواء اغل بالمعنى ام لم يخل ويشترك في معرفته علماء القراءه وغيرهم وهو يقع بتغيير حرف بحرف او حركه بحركه كتبديل الطاء دالا بترك اطباقها واستعلائها او تغييرها بالتاء مع الهمس وكتغيير الضمه بالفتحه في كلمه الحمد مثلا وهذا النوع حرام يئثم القارئ بفعله وهذا هو اللحن الجلي اما اللحن الخفي فهو خطا يطرأ على الالفاظ فيخل بالعرف دون المعنى ويقع بترك الغنه وقصر المد ومد القصر وهكذا في بقيه احكام التجويد واللحن الخفي مكروه عند القراء بإخلاله بجوهر القراءه ورونقها وقيل يحرم لما فيه من تضييع لحق ومستحق القران الكريم وتركيله على الوجه الذي امرنا به في القران الكريم في قوله تعالى ورتل القران ترتيلا وقول الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عندما سئل عن معنى قول الله تعالى ورتل القران ترتيلا قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فاحذر يا اخي المستمع من كلا اللحنين الجلي والخفي لتفوز بالأجر والثواب من الله الكريم التواب والان نبدا في معرفه دروس علم التجويد الدرس الاول احكام الاستعاذة اذا اراد الانسان ان يقرا القران فعليه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما امرنا ربنا جل وعلا حيث قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وحكم الاستعاذة مستحبة وقيل واجبة عند البدء بالقراءة في أول السورة أو وسطها ودليل ذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا خلاف في أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ولكنها تطلب عند تلاوة القرآن وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ما هي صيغه الاستعاذة المختارة؟ الصيغه المختارة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه هي الصيغة التي ورد الأمر بها في سورة النحو وهناك صيغ أخرى منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وهذه كلها صيغ لا بأس بها ولكن صيغه سورة النحل هي أصح الصيغ بعد ذلك لا بد أن نعرف كم حالة للاستعاذة فنقول للاستعاذة أربع حالات حالة يجهر بها في وحالتان ثاني يسر بها في ذل فيجهر بها عند القراءه في المحافل والتعليم وذلك لينصت السامع للقراءه من اولها ويسر بها عند القراءه في الصلاه والانفراد وايضا في الدور اذا قرا مع جماعه ولم يكن هو المقتدي الدرس الثاني احكام البسمله صيغتها وحكمها وحالاتها بدايه لا بد ان نعرف ان صيغه البسمله كما وردت هي بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الصيغه لا خلاف في كونها بعض ايه من سوره النمل وهي مشروعه عند البدء بكل امر مستحسن اتداء بالقرآن الكريم وكما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أي ناقص وهناك خلاف في كونها آية من كل سورة وآية من الفاتحة ومذهب حص عن عاصم أنها آية من الفاتحة ويفصل بها بين السور كلها إلا بين سورة الأنفال وسورة براء وعلى هذا القول تجب قراءتها في الصلاة سرا كانت أو جهرا أما قراءتها اواسط السور فالاختيار حاصل للقارب فإن شاء قرأها وإن شاء اكتفى بالاستعالة وهناك سؤال يطرح نفسه وهو كم حالة للبسمله عند الوصل بين السورتين فاقول للبسمله بين السورتين اربع حالات ثلاث جائزه والرابعه غير جائزه اما الحاله الاولى فهي قطع الجميع اي قطع اخر الصوره عن البسمله وقطع البسمله عن اول السوره التاليه هكذا ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس والحاله الثانيه قطع اخر السوره عن البسمله ووصل البسمله بأول السورة التالية هكذا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس والحالة الثالثة وصل آخر السورة بالبسمله مع وصل البسمله بأول السورة التالية هكذا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس والحالة الرابعة وصل آخر السورة بالبسمله مع الوقت عليها ثم الابتداء بأول السورة التالية هكذا ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وهذه غير جائزه لان البسمله نزلت لاوائل السور وليست للانتهاء منها هذه هي احكام البسمله وحالاتها بعد ذلك لا بد أن نتعرف على أوجه ابتداء القراءة فنشأل إذا أراد القارئ ابتداء القراءة فكم وجها له أقول للقارئ عند ابتداء القراءة أربعة أوجه الأول قطع الجميع أي قطع الاستعابة عن البسمله وقطع البسمله عن أول الصورة هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الوزن الثاني قطع الاول عن الثاني ووصل الثاني بالثاني اي قطع الاستعاده عن البسمله ووصل البسمله باول السوره هكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اما الوجه الثالث فهو وصل الاول بالثاني وقطع الثاني عن الثاني أي وصل باستعابة بالبسمله مع الوقف عليها ثم البدء بأول السورة هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والوجه الرابع وسط الجميع أي وسط الاستعابة بالبسمله ووسط البسمله بأول السورة هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه هي أوجه اداء القراءة الأربعة تعرفنا عليها وقبلها تعرفنا على حالات البسمله وبعد ان تعرفنا على هذه الأوجه يجب علينا ان نعرف مراتب القراءه فنقول ان مراتب القراءه تنقسم الى اربعه اقسام تحقيق وترتيل وحذر وتدوير وخذ بيانها مفصلة أولا مرتبة التحقيق والتحقيق معناه المبالغة في الاتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة فيه ولا نقص منه وهو عند أهل هذا الفن عبارة عن إعطاء الحروف حقها ومستحقها من إشباع المدود وتحقيق الحروف وإتنام الحركات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف عن بعضها والتؤذة في القراءة وهذا مأخوذ به في مقام التعليم وذلك حتى يتحقق أن القارئ لا يخرج حرفا مشابها لحرف أو حرفا مجاورا لحرف يطغى أحدهما على الآخر أو يضعف صفة أو يقوي صفة. أو يضيف صفة أو يمنع صفة أما المرتبة الثانية فهي مرتبة التركيل والتركيل هو القراءة باطمئنان وتقادة مع تدب المعاني وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من غير استعجال يخل بأحكام التدوين والترتيل أفضل المراقب لأنه نزل به القرآن الكريم فقد قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا وجاء به الأمر في القرآن الكريم بقوله تعالى ورتل القران ترتيلا وفي معروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الحذر والحذر بسكون الدال هو الاسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. من اظهار وادغام وقصر ومد ووقف ووصف وغير ذلك من احكام التدوير والحجر هو مذهب من قصر المنفصل من القراء. بعد ذلك نصل الى المرتبه الرابعه وهي مرتبه التدوير والتدوير هو القراءه بحاله وسط بين الترتيل وبين الحجر لا مبطئ كالترتيل ولا مسرع كالحد وهنا لا بد ان نتنبه الى شيء مهم وهو اذا كان الانسان يقرا بالحد او يقرا بالترتيل او يقرا بالتجويد او بالتحقيق في كل حاله من هذه الحالات الاربع فعليه ان يكون يقظا لاحكام التجويد مطبقا لها غير متهاون فيها مع إعطاء كل حكم حقه دون خلل، سواء كانت القراءة بالإسراع أو بالابطاء وذلك حتى يكون للقارئ الأجر والثواب الكاملان وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مدى المنتصر ولم يبلغ فيه حد الإشكال وهذا كله يتم معرفته وتطبيقه على يدي شيخ متخصص اثناء التلقي والاقراء كما هي السنه المتبعه في تعلم واخذ وحفظ القران الكريم والمراتب كلها صحيحه وجائزه والأجر عليها حاصل ان شاء الله تعالى الدرس الثالث أحكام النون الساكنة والتنوين للنون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء أربعة أحكام وهي الاظهار الإدرام الإطلاق الإخذار ونبدأ بتعريف النون الساكنة فنقول هي النون الساكنة الخالية من الحركة فعندما نقف او ننطق بها يكون السكون ثابتا دون ادنى حركه مثل نون من وعن اما التنوين فهو نون ساكنه زائده اي لا ترسم ويتلفظ بها فقط وهي تلحق اخر الاسماء لفظا لا خفا وهي عباره عن الفتحتين او الكسرتين او الضمتين هكذا مثل رسولا رسول رسول مثل محمد رسول الله لو وقفت على الدال وقلت محمد وقفت بدون نون اما عند الوسط فانه يتولد عندي نون ساكنه تظهر في النطق ولا تظهر في الكتابه ومثل رسولا رسولا فلو وقفت على الالف قل رسولا بدون نون ومثل اواب حفيظ فلو وقفت هنا على الباء قل أواب بدون نون هذه هي نون الشاكنة والتنوين بعد ذلك نبدأ في التعرف على الحكم الأول من أحكام النون الساكنه والتنوين وهو الاظهار الحلقي فنقول ما هو الاظهار الحلقي الاظهار لغة البيان وفي اصطلاح علماء التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير قلة مثل من آمن إذن فكما عدد حروف الإظهار وما هي أقول حروفه ستة فقط وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغي والخاء وإليك أمثلة الإظهار من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين أيضا ولا يكون التنوين إلا من كلمتين فمثال الحرف الأول من حروف الإظهار وهو الهمزة من كلمة وينأو وينأو ومثاله من كلمتين من امن من امن واذا نظرت في المصحف الشريف فانك سوف تجد النون قد وضع عليها سكون اي ان النون ظاهره والحرف الذي بعدها ظاهر في الخط وفي الرسم وفي النطق أما مثال الهمزة مع التنوين كل آمن كل آمن أما الحرف الثاني من حروف الاظهار وهو الهاء فمثاله من كلمة الأنهار الأنهار ومثاله من كلمتين من هاد من هاد ومثاله مع التنوين جرف هاد جرف هاد والحرف الثالث من حروف الإظهار العرفي وهو العين فمثاله من كلمة أنعمت أنعمت ومثاله من كلمتين من علم من علم ومثاله مع التنوين حكيم عليم حكيم عليم والحرف الرابع من حروف الاظهار الحلقي وهو الحاء فمثاله من كلمة ينحتون ينحتون ومثاله من كلمتين تنزيل من حكيم مِنْ حَكِيمٍ ومثاله مع التنوين من حكيم حميد مِنْ, من حَكِيمٍ حميد والحرف الخامس من خروف الإظهار الحلقي وهو الغيب مثاله للكلمة فسينغض النظام فسينغضون ومثاله من كلمتين من غل, من غل ومثاله مع التنويم قولا غير قولا غير اما الحرف السادس من حروف الاظهار الحرقي وهو حرف الخاء فمثاله من كلمه والمنخنقه والمنخنقه ومثاله من كلمتين من خير من خير ومثاله مع التنويم عليم خبير عليم خبير هذه هي حروف الاظهار السكر ويجب ان نعرف ان هذا الاظهار يسمى اظهار الحلقيه لان حروفه السته تخرج من الحلق ولذلك سمي هذا الاظهار باسم مخرجه وقد قال الناظم رحمه الله تعالى عن الاظهار <تصفيق> للنون ان تسكن التنوين اربع احكام فخذ تبي فالاول الاظهار قبل احرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غير خاء مهملتان أي ليس عليهما نقف الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام الإدغام لغة إدخال شيء في شيء كادخال المصحف في الجيف او ادخال السيف في قرابه وفي الاصطلاح التقاء حرف ساكن وهو الاول بحرف متحرك وهو الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بعد ذلك يجب علينا ان نعرف كم عدد حروف الادغام وما هي فاقول عدد حروف الادغام سته احرف فقط وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون وهي مجموعه في كلمه يرملون وحروف الادغام السته توزع على قسمي الادغام وهما الادغام بغنه والادغام بغير غن اما القسم الاول من الادغام وهو الادغام بغنه فهو ياخذ اربعه احرف من احرف الادغام وهي الياء والنون والميم والوعود وهذه الاحرف الاربع تسمى احرف الادغام بغنه وهي مجموعه في كلمه ينمو وهذا الادغام يسمى ادغام ناقصا وسمي بهذا الاسم لذهاب الحرف وبقاء الصفه ونلاحظ عند النظر الى النون في المصحف انه لا يوجد فوقها سكون وانما ادغمت فيما بعدها والحرف المدغم بحرفين لذا فقد وضع على الحرف الذي يليها شده اشاره إلى أن هذا الحرف بحقي ومثال الادغام بغنه مع الحرف الاول من حروف الادغام وهو الياء مع النون الساكنه من يقول من يقول ومثاله مع التنوين وبرق يجعل وبرق يجعل أما الحرف الثاني من حروف الإدرام بغنه وهو النون فمثاله مع النون الساكنة من نعمة من نعمة ومع التنوين يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة والحرف الثالث من حروف الإدرام بغنه وهو الميم فمثاله مع النون الساكنه مما لله مما لله ومع التنوين لؤلؤا منثورا لؤلؤا اما الحرف الرابع من حروف الادغام بغنه وهو الواو ومثاله مع النون الشاكلة منوان منوان ومع التنوين ولكل وجهة ولكل وجهة والإدرام بغنة كما رأينا لا يكون إلا من كلمتين فاذا وقع حرف الادغام والنون الساكنه في كلمه واحده وجب اظهارها مثل دنيا قنوان صنوان بنيان وهذه اربع كلمات لا خامس لها في القران الكريم ويسمى هذا الاظهار بالاظهار المطلق. اما القسم الثاني من الادغام وهو الادغام بغير غنه فهو ادغام الحرف في الحرف بغير غنة لاننا عندما ادغمنا النون الشاكله مع الاحرف الاربعه السابقه تولد مع الادغام غنة من يقول من نعمه من مال الله من وال اما مع هذا النوع فان الغنه تختفي وذلك اذا جاء بعد النون الساكنه او التنوين الحرفان الباقيان وهما اللام والراء وهذا الادغام يسمى ادغاما كاملا وسمي بذلك لذهاب الحرف والصفة معا وخذ الامثله للحرفان اما الحرف الاول من حروف الادغام بغير غنة فهو اللام مع النور ومثاله مله مله ومثاله مع التنوين ويل لكل همزه اللمزه ويل لكل همزه اللمزه والحرف الثاني من حروف الادغام بغير غنة وهو الراء مع النون ومثاله من, من ربهم ومثاله مع التنوين من رفول رحيم من رفول الرحيم وقد قال الناظم رحمه الله تعالى في أحكام الادغام بنوعيه والثاني إدرام بشتة أتت فيه يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدرما فيه بغنه بينه علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدرمك دنيا ثم صنوان تلا والثاني إدرام بغير غنة في اللام ورا ثم كررنا اما الحكم الثالث من احكام النون الساكنه والتنوين فهو الاقلاب وقبل ان نتكلم عنه لا بد ان نعرف ما هو الاقلاب فنقول الاقلاب لغه تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي واصطلاحا قلب النون الساكنه او التنوين مينا عند الباء مع مراعاه الغنه والاخفاء وللاقلاب حرف واحد وهو الباء وخذ الامثله للاقلاب مع النون الساكنه من كلمه ومن كلمتين ومع التنوين ولا يكون الا من كلمتين فمثاله من كلمه انبئه أنبئهم وهنا لا بد من ملاحظة أن تكون هناك فرجة خفيفة بين الشفتين حتى لا يكون الإقلاب مدمّر لأننا لو أطبقنا الشفتين سيتحول الإقلاب إلى ادغام ومثال الإقلاب من كلمتين قوله تعالى أنبُوك ان بورك وهنا لابد من ملاحظه ان النون الساكنه ليس عليها صقور وانما توضع عليها في المصحف ميم صغيره دليل على اقلاب نطق النون الساكنه الى ميم وذلك لان مخرج النون بعيد عن مخرج الباء ومثال الاقلاب مع التنويم إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير وقد قال الناظم عن الإقلاب والثالث الإقلاب عند الباء ممنبر نسمع الاخفاء اما الحكم الرابع من احكام النون الساكنه والتنوين فهو الاخفاء الحقيقي ونبدا اولا بالتعريف فنقول الاخفاء لغه الستر لكل شيء واصطلاحا هو النطق بالحرف بحاله وسط بين الرن والادغام عالم عن التشديد مع بقاء الغنة في هذا الحرف، وحروف الإخفاء خمسة عشر حرف، وهي المتبقية من الحروف الهجائية الثمانية والعشرين بعد حروف الإظهار السته وحروف الادغام السته وحرف الاقلاب فيكون الباقي منها خمسة عشر حرف، وهي. الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وهي مجموعة في اوائل كلمات هذا البيت صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في بعضا ظالما واليك الامثله لإخفاء مع النور الساكنه من كلمه ومن كلمتين ومع التنويم ولا يكون الا من كلمتين